الآية كلها راه بن حبان وجود إسناده العلامة الألباني رحمهم الله هذا الحديث له مناسبة سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لما كان ليله من الليالي قال يا عائشه ذريني اتعبد لربي قالت والله اني لا أحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلل لحيته قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلل الأرض اللحية ثم حجره ثم الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولمن تفكر فيها نحن نريد أن نعرف الآن ما هو سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام ما هو سبب هذا البكاء العظيم بل الذي بل لحيته وحجره والأرض ما, ما هذا الذي جعله يبكي كل هذا البكاء بكل هذه الدموع ويل لمن قرأها ولمن تفكر فيها ما هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وذكر تكملة قال عبد الرحمن بن سليمان راوي الحديث سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل يعني الراوي لما سمع الحديث أيضا صار عنده خشية صار عنده خوف ويريد مخرجا يعني طيب ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها طيب كيف الواحد ينجو من هذا الويل لان الويل معناه في عذاب لان تهديد وعيد فما هو ادنى شيء اقل شيء الواحد اذا فعله مع هذه الايه ينجو من الويل ماذا قال الاوزاعي اطرق هنيه يفكر يعني الاوزاعي سؤال يعني سؤال حساس ووجيه وخطير يعني إيش أدنى شيء الواحد إذا سواه مع الآية هذه ينجو من الويل ثم قال الأوزاعي يقراهن وهو يعقلهن قال على الأقل يعرف التفسير إذا من الويل لأنه في تهديد فلابد أن تقرأها وانت تعرف معناها وتعرف تفسيرها فهذا في تأكيد علينا أن نعرف تفسير هذه الآيات من آخر سورة آل عمران أن يا مسلم يا مسلماء ارجع إلى تفسير هذه الآيات لأن في هناك, هناك تهديد لمن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها طيب كيف ننجو؟ قال على الأقل أنك تعرف تفسيرها على الأقل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر ابي عمران إذا قام من الليل لتهجده. من قوله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات اللي ولي الألباب إلى آخر السورة رواه البخاري ومسلم قال العلماء يستحب للمستيقظ من النوم أن يتلو هذه الآيات اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبتدئ بعظمة ربه ثم ذكر الله ولأجي ذلك أوردنا هذا الحديث في هذه الأربعين لأن الآيات هذه تدل على عظمة الله لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء قالوها بعد إيش يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا إننا سمعنا الإيمان ينادي الإيمان نأمنوا بربكم فآمنا والآن يلتمسون الثواب كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إن في خلق السماوات والأرض في إيجادهما وانشائهما من العظيم سبحانه على هذا الإبداع وهذه الاحكام. هذه دل على عظمته فالسماوات على اتساعها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة والزينة والأرض في انخفاضها وبسطها وتذليلها وما فيها من البحار والجبال والقفار والنبات والأشجار والثمار والدواب وأنواع المعادن واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار تفاوت الليل والنهار من الظلمة إلى النور من النور إلى الظلمة والطول والقصر واختلاف الجو حراً وفرداً رخاءً شدةً والزمان وما فيه عزا وذلا وهزيمة ونصرا وزعة وضيقا وصحة ومرضا كل هذا في مجال العباد للتدبر والتفكر والتبصر لآيات واضحة وبراهين قاطعة وساطعة على عظمتي سبحانه خلاص اللي يتفكر فيها يتشهد على عظمة الله يطلع أن الله هو العظيم عظمته عظمته لا إله إلا هو لايات لأولي الالباب أصحاب العقول الصافية النقية الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك هذه فيها الآيات هذه فيها عبادة للقلب وللسان وللجوارح هاتوا أين العبادات هذه الثلاثة أين العبادات الثلاثة في الآية أين هي؟ أين هي العبادات الثلاث؟ اللسان، القلب، واللسان، والجوارح. وين عبادة القلب أول شيء؟ وين عبادة القلب؟ ها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه عبادة القلب. عبادة اللسان. سبحانك فقنا عذاب النار وربنا وربنا. الجوارح. قياماً وقعودا وعلى جنوبين. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل الصلاة وقيام الليل ومن اللطائف ان الله لما ذكر دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبيه ذكر بعد ما يتصل بالعبودية وأصناف العبودية ثلاثة التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح يذكرون الله عبودية اللسان قياماً وقعوداً على جنوبهم عبودية الجوارح والأعضاء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عبودية القلب وما الإنسان إلا هذا المجموع فإذا صار مستغرقاً في الذكر باللسان والشكر بأركانه وجوارحه والجنان الفكر بالجنان كان هذا في عبودية الله دائما هؤلاء المتفكرون لما لما يستشعرون عظمته سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطل اعتراف ليس هناك عبث ما هذه ليس خلق بلا حكمه بل لامر عظيم جليل ما خلقناهما الا بالحق ليعبد الله سبحانك عن النقائص والعيوب والدعاء الولد و... و... فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته أهنته وأذللته وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم عذاب الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان والأنبياء وهذا الكتاب الذي يشهد والمنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل داعيا وداعيا الى الله باذنه لما صارت الخشيه بعد بعد النظر في العظمه وشهود القلب لعظمه الرب باياته المسطوره في القران والمنثوره في الاكوان جاءت الادعيه الداله على التاثر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اعفو عنها وتجاوز وامحو الاثار الذنوب المعاصي الصغار والكبار وكفر عنا سيئاتنا واسترها التكفير والستر والتغطيه وتوفنا اقبضنا مع الابرار في ثوابهم اعمالهم في, في جزائهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك من النعيم ولا تخزن يوم القيامه ولا تفضحنا يوم يقوم الأشهاد ويجتمع الخلائق انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم هذه الحقيقه او هذا حديث عظيم جدا في بيان تاثر المؤمنين بعظمه الله تعالى وما ينتج عن ذلك من العباده المتنوعه بالقلب ولسان والجوارح ومن الادعيه العظيمه الخشيه اورثتهم هذه الادعيه العظيمه بهذا نكون قد أنهينا الحديث التاسع عشر في الدرس القادم من الله نبدأ بالحديث العشرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد